بسم الله الرحمن الرحيم تصلي اللهم ربنا العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق هي على رسله سيدنا محمد الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ركن من اركان الوضوء وكوشك سنذكر له ويؤهد إليه والوصية تنقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالوصية للأموال والقسم الثاني يتعلق بالوصية للأيتام وضعها الذين يخلفهم للإنسان من وراء ذهره فقرى بخل الذين يشتاجون إلى رعاية وعناية فأما بالنسبة للأموال فيوصى بالشخص أن يأخذ ذلك المال ويوصى بالشخص أن يقوم بتفريق الأموال ولا بد في هذا الوقت الذي يوقين بتفريق الأموال أو يوقين برعاية اليسام وقيان على حقوقهم والإحسان يريهم من بعد أبيهم لا بدهم تتوحروا فيه أمور ومن خلال هذه الأنور يمكن أن تتحقق المطالح التي من أجلها شرع الله وقية وكذلك تنبرئ المفاكب والشروب التي شرع الله وقية لذبعها وذبعها الله أبحانه وتعالى ما ترك خيرا إلا دل عباده عليه ولا ترك شرا إلا حذره منه والاصل في الوصيه للاشخاص أن يقوموا بالعاله وتمام او بتسديد الاموال ويؤهد لمن وثق بدينه وامانته والقيام بذلك الافضل في قال الله تبارك وتعالى في اليس الذين من ترك خلفهم ذريه وديونه فان الذوات فليكتقوا الله لما يقولوا قول سبيدا فدنيا نتعادل الآية الكريمة أن كل مسلم حضر أمم أو خشي نزول النوم أو كانت في آهية ولكن أن يخشى أن يذهب عليه الأجل ولكن هناك أشد يبن العمر رفض الله عز وجل مثل هذا من من عند دوء ايتام يخلفهم لو دهن عليه النوت وصحب الله جل جلاله أن يبتق الله في هؤلاء دهان فلا يزمن لإنسان ورساله عز شبابه واقتنال فشته ينزل به أمر الله فلو من أنها وذلك من ولد له اللي يتق الله في المولود ولو كان الصغيران لأنه لا يجمن أن يعيش له فأمر الله تباركه تعالى من خشي على جذيته من بعده وليخشى الذين لو فاركوا من خلفهم برية من بعارا خاص عليهم فوفق الضرية بأنها ضعيفة ووفق الشخص بأنهم الخاص إذن تكون بذية معيشة إذا كانت من اليتامة فواء كانوا ذكوراً أو كانوا إناثاً واليتم من العنزة أشد منه في الذكر فلذلك قال تعالى وخش الذين لو تركوا خلفهم برهية أي أولاداً ضعافاً بخلاف ما إذا كان هؤلاء الأولاد عندهم جفوة كبار وهم بادرون وفيهم امامة يمكنهم ان يطوموا مقام الابات ويسدوا مصدهم في رعاية اخوانهم القصفاء واليتامة قال تعالى, <تصفيق> <قال> تعالى <تصفيق> اولا ان تكون الذرية غعيفة لا تلت منفها حيلا ولا قولها ثانيا ان يخشى هذا الرجل عن هذه الدرية وفي ذعب الأحيان تكون الخشية بسبب عدم وجود قريب تقوم عليهم يخشى على أموالهم أن تؤكد ويخشى على حقوقهم أن تضيع بل لربما قصي على أعراضهم أن تنتهجهم وهذا لا شك أنه يتأكد خاصة عند فساد الزمان وتغير الناس بل قد يخشي الإنسان من أطرد الناس فكم من عمل وكم من أخذ أكل أمام أطرابه وكم من عيثان الضاع بسبب اعتداء أموالهم على أموالهم وكم من عيثان الضاع بسبب اعتداء إخوالهم على فلس الأموال فإذا كان الأبد يعلم أن نده أو أن أجمعهم الكبار فيهم قصوة وفيهم جرأة الله عز وجل أو كراهي أو إفرانهم القصار فعليها أن ينتقل حتى يلل شخص أجنبي غريب يأمنه ولا بب في هذا الشخص من أن تتوفر فيه أم أمور التي ينبغي مراعاتها في كل من يقوم بهذه الولايات من جهة الدين ومن جهة هناك أمور من جهة دينية وهناك أمور من جهة دنياية أما من موصى له بقيان علية تعالى نحنه إن الأمور التي اشترى فيه من مناحة دينية فأولا من إسلام فلو أنه لم يجبشي قرابة فلم يجبشي أدوان الحبار لن يفهم النظر كان من أولاده ووجد أخاه ولكن لا أخاه كافرا فلا يجود أن يقيم الكافر وكيا على الإنسان المسلمين لا يجود بحاله لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب ومينية على الله الكافرين على المؤمنين السبيل وقد جعل سبيدا الكافر على المسلم بالوراية العالمين وقال كترانه وتعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبارا وضعوا ما عنكم قد بدت البرضاع من أصوارهم وما تحصل صدورهم أصر ما حفظه أحد بعدون مثل تعرف الله كل جلاله لعباد المؤمنين والذين فقولوا في كتاب والله أعلم بأهدائك فضينا التفاوة تعالى أن الكافر لا يراعيه مصلحة يسل مهما كان عادة. إلا إذا كان هناك ضرب أكبر أو هناك خديئة أو خديئة. والله عز وجل أقص الحق وهو خير لم تجد أصطق منه حديثا ولا أصطق منه هنا ولا أصطق منه حديثا ولذلك قال تعالى ما يرطبون في مؤمنه إلا الملاهنة لا يتقون في مؤمن إلاً الإن هو القرار ولا جمّاً ولا دمّاً التي جاء العهد فالكافر لا يتقون في المؤمن بإن موضوع إلا إذا كان فيهم الطالح فعنده يخاف من المفتح ما للإن ولا للدمّا فليس عندهم الآهد ولا عندهم دمّا فالمقصود أن الله تعالى لن يتعلم الكافر على المؤمن ولا يتعلم لهذه النصوص ولما ظل أبو المنسى هذا أبو معنى كاتبا له وكان بالشام وكان هذا الحاتب لم يوجد في اسمه نسمه الكتابة وقومين حتى أهد إلى مصرانين من أهل الشام فبلغ أمى ما فعله فكتب إليه بهذه الآية لا تتخذوا الضطانة من دونكم لا يدونكم خبالة وردوا ما عنكم ما عنكم أي وردوا آنتكم وهذا بالأمانه لا خور فلا يقام أكاذب على الإنسان ولا قائم على شؤونه بهذه النصوص قد قال صلى الله عليه وسلم الإسلام ليعلو ولا إعلاء له وليكون المسلم كالمسلم لأن هذا عند الغلماء مقعد على قائد المشهور التي ذكر الإمام الإنزل من أنفس السلام رحمه الله في كتاب قواعد الأحكام التي هي التقدير تنزيل المعدون ننزلة المذين فعيثان المسلمين محكم بإسلامهم تبعا لوالدوهم أما بالنسبة للشرط الثاني فهو العقل فلا يحهد بأولاده وعيثانه وذبوته من بعده ولا يوصي لشخص مجمون لأن المجمون لا يحصل النظر من نفسه فضرع أن ينظر في نفسه حتى ولأن الشريعة الإسلامية إنما جعل خدسية علينا من أجل طلب مصالحهم ودرء الشروع ذو إذن الله عنهم وهذا لا يمكن أن يتحقق بمن فقد العقل أي كان حتى لو كان ذنونه مقطعا متقطعا فإنه لا يقام ناسيا لأنه لا يؤمن به الضرار ثالثا أن يكون بارعا لأن الصدية لا يحسن النظر وفيه قتور قال تعالى في كتابه الذين لم يدعوا الحلم فهؤديهم من الأطخال الذين لم يدعوا الحلم أنهم دون العقل والتنميز والإدراق للأمور فلو أقيم صبيل وفيا على يتامى أو وفيا على أمام في تذيب الله فهمهما يشتل نظر وما خضع وما رد ما لنقص عقله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتل أي حتى يقوم به العقل يحتمل عقله حتى يحتمل عقله ويحسن النظر بسبب الله عز وجل أن بهذا العقل الذي يمينه جديد بين الأنور صالحها وضارحها كذلك أيضا يشتغل في هذا الوفي أن يكون حبا لأن العدد من الله بلا من الله تعالى أنه مصرور بخدمة سيده ولأنه لا وئاية له على المسك فكيف يلي على هو كذلك أيضا يشترك في الوفي الذي يوصى إليه في القيامة على أمور نظامة أن يكون من أهل الأدالة والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويبتقي في أغلب أحواله الصوائر العدل من يجتنب الكبائر ويبتقي في أغلب الصوائر فالعدل هو المجلس قام على طاعة الله سبحانه وتعالى منتزم شرائفه ففعل ما أمره الله به وترك ما حظم الله عليه والخاطئ من يرتكب الكبائر ولو كذوعة الناحدة أو يصد على صغيره فتصل الى مقام كبير فالمثل هذا يقولون كما انه بلى حق الله بفشق لان الاصل فشق القروج عن الشيء يقال فثقت الروقبه الى خرجت عن قشرتها والفاسق ثم فاسق لانه قد خرج عن طاعه الله وجل جل فان خرج خلود كلنا لعبد الله بالكفر فهذا فشق الكفر وإن خرج قروفاً لا يخرجوا عن الله على حفظ الأسناع الذي لا يصل الإنسان إلى حد القبر خلف هذا وهو الذي يفعل الكبائث يقولون إن الشخص الذي فيه حفظ لا يؤمن أن يضيع تقوط اليتامة ولا يأمن أن يتلاعب بها ولذلك قد ما قبل قصوة فباع أمالا اليتامة بالرخص ولوما قد بشه فضيع فداع حين يكون البيع ضرع اليتامة أي يشري حيث يكون الشراء ضرع اليتامة فالمقصود أنه يجب فيه تهكف فيه تساهل فلا يؤمن من أن يضيع حقوق هؤلاء اليتامة وحين يكون مقصود الشراء تخطر المصالف فتكون ملاياته مضيعه مقصود الشراء فهذا من جهة الأمور التي ينضغي توفرها في الشخص الذي يوصله هناك أمور تستحجي أن ينضغي لمن يوصي أن ينضر إلى الأكمل والأفضل فالأفضل أولاً أن لا يكنك عن الغرار إذا عاد أن يوصي بأيكانه أن يبدأ بأقرب الناس إليه من نجسنا النظر لأن القديم في الغالب فيه شفقة القراضة ويخاف من الله جل وعلا أكثر لأن القراضة تدعو إلى الشفقة وتدعو إلى الرحمة فإذا كان هناك من أقربائك من ينفن أن يقول بالنظر من عيانه وعنابه وعسامه من ذهب فلا يعزل الغريب ولا ينتقل إلى الأجنب ولأنه ربما محتاج أولاده يحتاج أن يخاطب أمهم والغربما يحتاج أن يختلف باليتامة فلما يكون من الأقراضين يكون ذلك أخف على أولاده وإنسانه وأجبر الحلوذ من خلالهما إلشان أجهبيا فإنهم تفضل السهم ويكون جوالسنا فويل والعلب الله بيه عليك ويرجع بالأقراض قبل الغرباء ثانيا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية مراعاة الأمور الدنياية من هنا التي من أهمها حسم النظر للأمور فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقوب وفضله لحسم النظر هذا العقل الذي اتقى الإنسان به من نسة والدهينين إلى نسة والآبارية للتخرين من الله جل وعلا وهو نور من الله سبحانه وتعالى تمكشب به حقائص الأمور في نين ذا الإنسان بهذا العقل بين الصالح هذا النظار ولذلك تجد من فقد أكله بسكره أو بجنونه مع عياده بالله بعض الأحيان يكون حالبه أرضه من خارق طفله لذلك دهد ورغ نفسه في النار حتى إن الدهين الذي رأى في النار قرأت منه ولكن مو أعب أن يجاعه حال شكره حال هذه عقله وعياده بالله سيرضي بنفسه فلو ربنا رقل نستهى جادينا فالعقل محكم من نعلم التي عمل الله عز وجل بها على الأجزة بل أنت الدين ولذلك وصف الله الدين مع العقل بأنه نور على نور فإذا إذا جاء الإنسان ينصي بقرابته وأوريائه إلى شخص ينتج بهذه الجوالب المهنة لإجتمال العقل قدرة معاقلة ولكنه غير مستميل العقل فنظر إلى الشخص الذي عرف بسجادة رأي وإفادة قائمة مثلاً إذا كان الذي يريد أن يوصف غنياً فرياً من بل أن يتغذب إلى جانب شذب الناس وتنمية الناس إذا وجد الشخص المعروف بحسن النظر حمثنية الأموال باستثمار يعجب إليه لأن مال يتين يحتاج إلى ذلك وهذا أكمل وأفضل فيه فضمان يقال وليار في صالة عمر في رضا معين اتجروا في أموال ليت... اليتامة لا تأخذوا في الصدقة فنزل إلى أن يقول الولي ممن يختم النظر في استثمار الأموال بحكم عواجه هذه المرتبة مرتبة الأحكم والأسن إذا... إذا كان الشخص لم يجد من يجد أموال يتامح يبحث عن الشخص اللي يعرف بالشيطة والحجر والحوط في شجر الشخص ولرد ما يختبره حتى يعلم أمانته وحجر حتى إذا لقي الله جل جلاله وأهدون يدي الله وأبناءه بخصومه فيهم الله عليه يقول وذيك لهم أعرض أن يحسن ينظر وكأنه من هؤلاء اللي كان من الذي يغضى في شجره ورعايته بهذا أمانه سواء من القرارة أو غيره فإذا لم يجد من يشتغل استثمار أو خار مثل تعرف أن عبد الله أو محمد أو صالح أو غيره رجل يستثم من الأمام ولكن من يخاضر استثمارا وتعرف أن غيره شخص لا يستثم لكنه يوأس كشيء حجوره حتى يؤدي على أكل الموجودين فحين يجد تشتمل جانعا مخاطر وتأهد بأزمائك إليهم عرف بالشذر فالشذر حسن والاستثمار أحضر لكن فيما كان الاستثمار فيه خاطرة وصاحبه لا يعرف بالشذر تعذي إلى من يعرف بالشذر لأن المسلم لا يخاطر من نفسه فكذلك لأيسانه الذين أمروا بالنظر في مصابقنا كذلك أيضا الوجه النجشة في الأمور الدنيوية من نفس أخلاق الرجل في دوني وحسن معاملة لأن يرين أيتامهم من بعدها رب احكادوا أن يصل على هذا الرجل المرة بعد المرة ولربما كان الرجل صبا غريبا تجده يرسل الأموال لك الأخلاقه بشرفة ومعاملة مفرئة فيعيش اليكيد بحت القهر لا يستطيع أن يدف حادثة ودف ولا يستطيع أن يسأل حادثة ولا يستعنسل إلى ماله وما نهد من يديه فلا أولي عليه من غرض الشدة والأذية والأذية والأذية إنما يراعي فيه الأخلاق الطيبة والفراظة والقلس والشي والرحمة ويوصيه بتقوى الله عز وجل وحسن النظر في أوزامه وأغلابها للأذية وكان الثرب الصالح حسين الله في هذا الأمر كثيرا ووجود أن تولي المرأة لأنه إذا كانت جوجة الإنسان معروفة بالحلاة معروفة بالأمانة معروفة بالدعاية وبدأ الآن بعمل الوتامة وكذلك برعاوتها أهد إليها لأن المرعى على أصحة الله العلماء يجوز عن تدين وعن نوصى إليها بدعاية الإنسان وكذلك بحذل أموالهم بحذل ملوك فريقهم والدليل على ذلك فعل الصلاة فإن أم المؤمنين حائشة رضي الله عنها توليت نور أيتان عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه وارضاه لأنه ترفي قدمها فوليت نور أيتان من بعده فكان فيه التي تقوم على شئونه فرأى أحوالهم عن عمر رضي الله عنه أنه عجب باللك الذي أوقفه وقد تقدم معنا في الصحيحين أنه أوقف مخله الذي كان بحيضا وأوقع أن تكون جدت أم المؤمنين حصى رضي الله عنه هي التي تنيف على الوقت تدل على أن يجوز أن يوصى بتحليق الأنوال خياسا على ذلك عمر في الوقت وبنهوة الأيكان نصا في خبر أم المؤمنين عائشة حيث وقع سعود هذا بحضور الصحابة وبعلم الصحابة رب العلم فلن ينكر عليها ذلك من فقهاء الصحابة قل الله عنها وارغانها وكذبت لهذا بعد السلسة كان عطاءنا برباح رحمه الله لا يرى أن يوصى بالمرأة والصحيح أنه مجوز ويوصح أن يوصى بالمرأة خاصة إلى عرهة بالأمانة وحذر حسن دعاية الجيد لأمال أمكانه المثنين ذلك فقل رحمه الله ذلك أي هذا الموضوع سأدخل لك جدة من أحكام المسائل تتعلق بالشخص الذي يوصى له فيُعهد بليه برعاة إيتام او تثلث او أو يوصى له مباشرة يعني قال أعطوه محمداً عشرة آلات أو أعطوه الثلث أو من هذا محضاً واشنه هذا واشنه هذا هناك يكون يوصى وايمن تبرر وكيل من جهه قوم قائما بالرعايه مما من المال الان كان فقر الله يوالك هذا يصدق للحق والذوق ففشل من صحه تملكه فاذا وقف بناء يقوم الشخص الذي نوصا للوصى ممن يصح تملكه للمال فإن كان من المال تحقق مندقه بالمال كالمعجوم كأن يقول أعطي إذن فلانة أو إذن فلان ولم يولده بعد وليس هناك حن ينتحقق وجوده هذا غير موجود كذلك أيضا ضيّن أنه لا إزاق من أن يكون ينصش تمندقه فيوصى بالشهر الذي يكون أهلا للولادة عن المال وكذلك استحقاثه فأما كان لا تستملكه للمال له الحربي لا تحتملكه للمال ووصى بمال يد حربي ولا تحتملكه للمال ولا تجود بطية له أموال الكفار بكل المسلمين قال صلى الله عليه وسلم فإذا شعلوا ذلك فقد عصنوا لي بناعهم وأموالهم أدل على أن الحرية أن نحارب المسلمين والكفار إذا لم يفعل ذلك أحنا أنه المسلم وذكر على المعاربة المسلمين فإنه لا لا, لا, لا استخطر على ذنان فلو قال وصيف لأخي فلان بعشرة آلاف وكان عقول حربياً من لمنصحها لأنه ليسا لدي يد على ذلك المال لأن الشريعة رفعت يد الكاغر الماله إذا كان محارباً تصحه أي الوصية لمن عند الشخص الذي يصحه كمملكه فلو قال مثلاً وصيت ببهين لا يصح تملقه كذلك أيضاً لو قال وصيت بملكه إذا ملك من الملاعفة من الملاعفة ما يستحت ملك هؤلاء لكن إذا قال وصيت لي محمد ابن عبد الرحمن صيت لي الله ابن علي ونحن ذلك بشخص مؤين بصحة من ذلك وصحة الوصية لا. لأن الوصية رب منها إصال حق إلى شخص وقوعه كان ذلك على كبيل أفصلة والذر أو على كبيل المحافاة وقال وال... وكسب المودة وهذا لا يتحقق في من الله تحكم لكم الشخص الذي في البهينة وملك الحرب ونحنهم هؤلاء في هذا المعنى وظاهره العموم كما لك منصنف فيشمل الذكر ويشمل الأمتة ويشمل الصغير ويشمل الكبير فيوصح النصري بماله بصغير فيقول مثلا كل اثنان وصية بصغير مثلا ولو كان دون بلوه بودي ثماله ورثه مني لو محمد ابن الله يكون محمد يسينا فوقف بشوء ثماله يوثق من يوثقه لانه صغير فصح تملكه صح تملكه واخذ رثه لحم فثبت وجوده انه صح تملكه فانا هذا ما بده يكون الشخص اللي يوثق له هم من صح تملكه ايش الرجال والنساء كما ذكرنا ويرتح الوصية لعبده بمشاعثة فلد كأن يقول فلد ماله لعبده فلان وذكر العبد هنا لأن الإشكال في العبد أنه بعد وفاة في يده يكون نفهم للواضح فإذا وصله فإن جميع ما به لهذا الرقيق سيعود إلى الوارد. وحين إذن صارت الوقية في ظاهرها لغير وارث وفي حقيقتها بوارث ومنها يذكر الظلماء مثل الوقيت من هذا الوقت مراد مستمثيل على وقية في ظاهرها للغير ولكن في حقيقتها آئلة إلى الورث لكن إذا قال بثلثه قالوا بثلث نالي لفلان من أرطاء العزيزي عذباً صالحاً أكتبه أو قال أوصيب أن يُعطب فلا من ونحن ذلك فحينئذن ينظر إذا استغرق الثلث الذي يُصِي به فينة الأذف فهو حرق ولو كان فينة تسعة آلاف أيام وكان قصرت سبعان وعشرين ألهاد فأثلثت يعتق في هذا الثلث وأما إذا كان زائداً فحينئذن يعتق وينلك ما جاء فقال وقف بسلثي لمحمد ومن عزيز الثلث تسعة آلاف وقيمة الرفيء ثلاثة آلاف عتق بالسلاة وملكك ستة آلاف لأن تكون له يد, يد. ألمناه حين يعتق وينلك نعم سأخذوا الحاضنة وهم الزائد وقالوا فضر الشيء إذا جاء ومنه فضل الإنسان إذا كان محافظاً على الطائف لأن الطائف والبر إذا كانت غير واجدة فهي فضل مجياب على الواجد ونجد في <تصفيق> القرن العنفة لا ترسل لنجد فإن حين وطال بنحة جرهم أو أوصيت له بألف هذه النحة ستفعود إلي لنبرقه وليس في رقبته إنه تعود ملكاً منذوكاً وحينئذن بمجرد ما تقع يده على ذلك المارس ينفقد إلى ورثه إذا الورثة ورثة الموثي فكأنه يوثي إلى ورثته لأن الرقيق لا يميه والبدل على أنه لا يميه قده تعالى عبد المنذوكا لا يدل على شيء قده عليه الصلاة والسلام في منباع عبده وله المال فماله للبائع إلا أن يشتريطه المبتاع فقال ماله للبائع إلا أن يشتريطه المبتاع فأخلى يد الرقيق عن المبتاع وجعل ماله إنا للبائع وإنا للمشتري فدلع لأنه لا هذا وهل هذا فلنضط له بمعين سنعة أو ألف أو ألفين فهذا المعين لمجرد أن تحكم بصحة وفية سيدخل الى وفية العجل والعجل وما ننفد سيكونه متنيني فهو في الحقيقة سيقول الى وفية الموارد بخلال هذا الفرمان في مسألة المشاع وفهمه قال رحمه الله تعالى <تصفيق> عنا <تصفيق> وتفتح الوصية بحمله الى وفة بحمل جاريته عنده اماء وطبعا يكون الحمل اذا كان اكمل رقيق فدعاً لأمه والأم ينبخها فقال هذا الحامل من الجارية في من الجارية وطبعاً يكون من دوتها ولا يكون حراً كأم الولد من أحيها يكون الحامل حامل ناقر فقال ما في البطن هذه الشاعر يحمل نوجود حق الوجود يعطى لمحمد أو يعطى بعبيل الوصفيه لمن في هذا الحكم تصح الوصفيه في حمل ولم يكن تحقق وجوده قبل الوصفيه قبلها قبل الوصفيه الضمير عائد للوصفيه اذا يشترط ان يتحقق من وجود الحمل قبل الوصفيه حتى تصح الوصفيه لانه لازم يتحقق من وجود الحمل قبل الوطية كان يكون عدو ولا تحيينا الوطية من هذا الرجل اذا وطى بحمله كأن يكون مثلاً ذلك أخيه فيقول مثلاً فما في قصير بألف ريال تعطى لحمل فلان وحمل فلانة يكون يتيبه مثلاً توفي أقل وزوجته الحاملة فأحدا يصل ولد أولاد إخوانهم من الأيثام والحقار أوصيب ثلاث مالي لحامل فلان من الأيثام لذلك سيكون بالولادتهم التاميش فرط لهذا الحامل أن يتحقق من وجوده وإذا رأيك يعدني أن تتجاهل من الأحليم ثم تتجاهل من الأحليم ثم تتجاهل من الأحليم ثم تتجاهل ورحمه الله تعالى وإذا أوصى من لا حج عليه وإذا أوصى من لا حج عليه الإنسان إذا وصى يكون, يكون واجبين عليه وإنه يكون غير واجبين إن كان واجبين فلا أشكال فهي تتخرج وتتخرج لأن دين الله حقا يكون لكن إذا وصى وقال تشج عني فإن حدد ماله وقال هذه الأشرة تعالى في حجبه عني أو ثلث مالي ينحج به عني فحينئذ نأخذ هذا الثلث كاملا ونحجد عنه فإذا حجدنا أن لم نخلق الحلقين إلا أن يخش الثلث وإلا أن لا يخش فإن كان الثلث كافيا فعلى بردين. إنا يخشي الوزين. إنا يخشي ولا يخشي. فإن كان يخشي ولا يخشي فلا اشهد. لسالة. قال خذوا للمالي ألف ريال تحدوا بها عنا. جئنا للشخص وقلنا له تحدوا عنه لا قالنا كم يكلف الحزن؟ غضب في مهمة الحزن وخلفتها على الكريان. فحين ينوصى بمال ينوصي لحج ولا ينوصي او للعمرة كذلك او لحج وعمرة يعني كان حج بخمس مئة بسبع مئة والعمرة بثلاث مئة فكفت الـ 1100 وثنين في حين يقول لا اشحال الحالة ان يفشي ويزيب فاذا كفى المال يد عنه بالأطل ثم كرر حج حتى ينفذ المال كله لأن هذا المال تشده الموقوف على هذه المطاعة فيحدد عنه لكن الإشكال يتهم إشكال إذا كان المال يرثي لأربع حجم وتوفي السنة فهذه هذه الأربع الحجم تكون متتابعة لكي ننتظر أربع سنوات أو ممكن أن يستأجر الأربعة أشخاص في حجة المواحدة هذا فيه تفصيل عن باب العلم باب العلماء يقول لا يحج عنه ملك إلا حجة المواحدة لأن من بدل آقل الحكم مبدلين كما أنه لن كان يكيد حجتين في آمن واحد كذلك لا يسح نحجد عن حجتين في عام واحد ولأننا لو فتحنا هذا الباب في باب النوافل للطحة أن يأتيه هو بحج ووستأدراً قيراً عمود يخج أيضاً عنه على عن القول بجواب التنفي عن حي مع القدر وهذا الحقيقة من النظر الصحيح ومن حيث الأصل أيضاً له وجهه فعلى كل حال إنشتي بعض العلماء يقول لا عن أربعة في زمان واحد أو خمسة على حسد نفدر خمسة آلافة والألف تكفي لحد عن ممكن استأذر خمسة أشخاص لذلك قلنا أقول أستأذر خمسة أشخاص لأنني لا أظمن في العام القادم أن تكون حجة بألف فاستأذر ويوجود في الأموات تعدمون فإنما يوجد الإنسان في حال حراكي سيخفص في هذا من هذا الوضع وأيما كان فاكل القولين له وجوه ما ذكرناه أنه لا يكون عندنا في العام الواحد له قوة هذا بالنسبة إذا كان التكفي والديالي الحكم الذي يهم هنا أنه ما يوم قد قال ثلث مالي أصرف في الحج أو هذه الألف يحجدها عني فإن هذا المال كله ينفق الحج ولا نقتصر على حجة واحدة إلا إذا قال غضو من ثلث مالي حجة واحدة أو عمرة واحدة فحينئذ مختصر على ما طلب وسأل ويصره من المالك لقدره أما إذا كان لا يكفي أن يحج عنه فبعض الظلماء يقول أنه ينظر إلى أقرب الأناكن أنه يمكن الله ليس أن يحج عنه من مكانه ومثال أن ينظر إلى أقرب الأناكن أن يستعد شخص من أهل مكة هو وحيف أن ينظر ممن يرضى بالقليل ويقوم بالحج عنه فالنعرو أيما كان المال الذي يعني من الحج نصروه في ذلك الحج إلا إذا تعذر الوجود وتعذر من يحج عنه فحين ينتظر حتى يتمكن من طرف ذلك المال في الحج نعم <تصفيق> حتى ينفذ الثور لأنه لن يخص حجة واحدة ولا أمرة واحدة لكنه لو خص وقال يحج عني حجة واحدة أو يحج عني السلقات يحج عني حجتين حدد وعين يتعين الحكم ويخص الحكم بمعينة من أجل أما إلا كان قد أطلق أننا نسترجع الثلث كاملا ولو شغل ذلك عشر حساب لكن على التقصير الذي ذكرناه لا تقصر الوصية الملت. ولا تقصر الوصية للملك يقول هذه الألف على جبريل لا تقصر الوصية للملك وهذا من الأمور المتبعة التي يفعلها أهل الجهل مثل ما يقول بعضهم هدوا قراءتي وصلاتي وحدثوا ما قرعناه أجر ما خليناه وذكره وثواب ما ذكرناه إلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أنت هو الثلاثة فعباده كلها في نزل في النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى جعل له الأمة كلها من جعى إلى هدى كان له أدعى هذا تحقيق حاطب طرى العلم رحمه من هذا الأمور مستحدها المسيحون ثواب حاطب المقام الله عليه وسلم أعلى من أن تقول تصدق عليه حسن الذكر او طاعه مقام ابي ابي وامي الصلاوات عليه هل هي اجل واكرم من صراط والكلام المقصود من هذا انه ليس من هذا الكلام المجمل مثل هذا ويتعذر لانه يتعب اصلا يتعذر هذا الايضاح وهكذا هي كانت مبهمه او صام لرجل في قول طالح أنه أنا ما مصح لأنه لا يمكن هذا الرجل لا ففي هذه الحالة الملك يتعذر الإصار والمظهر يتعذر التعييه ما لم يعيب هو والأصل يقتضي أن تكون الوقتية راضحة وأن تكون دائنة معلومة وظهينة أو صالب ظهينة مثل ما يقع عند أهل الكفر والزياد بالله يترك وراته عالة يتكففون الناس ويوصي بملايينه لكله من صلى الله عليه وسلم والعالم صبق الله جب جلاله حيث يقول إنهم إلا كالأمعان يدنهم أضل بمجدد أن يخذ الإنسان عن الدين من صلى الله عليه وسلم ويترك شرع ربه فإنه ينزل إلى مستوى أحط من البهين إنهم إلا كالأنعام لم يرضى ربك ذلك قلب بل هم أحب أظل سبيلا وأظل فكرا من الذي عنده أقم يوطي بدهين فالكلب عند أكرم كل عندهم أحب وأكرم من ثلاثة قرارة لأنهم الشماءات مجمرة منحطة ولو مجحة يؤثني عليها وضع السماء لكن هذا كل خلاف حقيقي ولذلك من أراضي الحقيقة والجوهر ننظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الذي بُعِذ رسول الله ومن ثمنا به رحمة للعالمين فهو العجل الكرام فالوصية للعكلاف هي الغهان صلى الله عليه وسلم والآفية موه عظم المعنسان عنده عقل ولوظى للهين فلن تسح وصية للكلاف ولدود الكلاف برحيانها فغلتها. لكن في بعض الأحيان تقول بعض العلماء إذا جعل قدرا من بشتان أو من طعام جنده صدقا على دهائم المسلمين او أعلاق المسلمين على الدواب المسلمين أو على الدواب المسلمين أو على الدواب المتهاد في السجن الله ذلك هذا يتفره العلماء رحمه الله ولكن نحن نتكلم أن يقول هذه العشرة الصلاة وعطوها الكلب فلان أو رصيد والعيوض اللازم في البند يوضع لكه هذا يوضع رصيد لجسل الجهين من صلى الله عليه وسلم أهل هذا لا يفرح في شريعة النهاتين لا يفرح والشريعة أعطى كل ذي حق الحق ولذلك يصرف النهات في وجه لكن في البلاناء إشكال سنة إلى وصة مثل هذه الوصائف هل تبطل الوصية من أصلها أم أنه ينظر إلى يعني جهة يمكن أن تصح لها الوصية فتصرف لبعض المسلمين لفقراء المسلمين هذا في تفصيل الله باختلاف أماع الوصائف ومن أن تبطل الوصية إلى يعني ما, ما, ما نفع فيه أو الوسيئة إلى من فيه ضر فلا يجد الوسيئة إلى دور فيها منحرمات فهل تبقى الوسيئة من أصلها أو تصرف بدل أنها ذاهلة لدور الحرارات إلى دور المتابق إلى دور العلم إختار شخص الأسلام فيه الله أنه لا يسي بها منها إلى طوائف ظالمها ملل أو نحن مثل لو وصى بناء لو في بناء كنيسة او مسامة في بناء كناء أو طبع كراء أو بنجل ما في, في الحال لأنه وفية بظلال فيقولون لما كان صفته قد يكون جاهل أن يظل عن الطاعة في مثل هذا قالوا فننظر إلى الطاعة الحقيقية ونصحح وفيته لأن القاعدة أمن الإعمال أولى من الإعمال ومن أن يعلم القلب تفضل الوفية من أصلها ولا عندنا مناهب التفسير في هذه المساله نعم ومن يتفادى ضروا سنيه من يتلصق حرفيا بالقدس كما قدمناه وبيناها ومن يتعذر من القدس نعم والذكر اخي واديتي لا بد انه موته يعني الموفي يعلم قام هذه عشر الآلاف من ثلثين تعطونا زيداً خمسة آلاف وعمراً خمسة آلاف تقسموها جميعاً ويعلم أن زيداً ميزاً من زي أن زيداً أضبط فحينئذن لا تتح لزيد لكن هم يأخذ عمر النظر أو يأخذ عمر العشر الآلاف آمن قال بعض العلماء المحكام مصنف إذا قال لحي وميز اذا ذلك يقول هو عن اي تصرف كلها لعمل لانه لما كان يعلم ان زيد بن ليث ان زيد ان زيد القبنات كلها لعمل ولكن هذا فيه من الله والاقوى ما ذكروا العلماء انه اذا كان يعلم موته انه لن يبقى على الاثر بناء عليه كان ربما كان يعلم موته ونفي وظهر أغفض تكون كل رفضية للمية الذي لا يعلم من المية هو لأنه عين وحدد والمعين لا يصل إلى والقصر بذلك الذي سمى لما كان الذي سمى وعينه لأن من فضل رفضية في له بطرت في حقي وبطرت في حقي غيره وحيثة نعم وإنتهل وإنتهل موته يعني ما يجري هو حي والمية فقال أنت أعطوا زيداً على خمسة تعالى فعمر خمسة تعالى فلا يجري هذي ثم تبين أن هذه ثامانية حين يجري صرها النصر لأمر المصنف يختار التفصيل والصحيح أنه لا نصير النصر لأمر في كلها في كل المسألتين فهو لأمر في حال علمه بمثل زيد باحتمال أن يكون نفي ولأمر في حال ادنى حل لي او جاهل ان حال اشتق لسراتي لانه قد اي تعيني الصرف من فائده التعين اشرت من مننا ترك الحق من علم نعم ويكون لاذني وذني وذكرت هذا القرار هذا الوقت بذلك لابنيه وابنيه تعرفون اذا وصف النار كل ما صحله جديد كله فمعنى ذلك ان الوقيه باطله بكل وكصحيحه في الطلب لان النبي صلى الله عليه قال لو ساد اتوصي بماله كله قال لا فدلنا ان المال كله باطل فيه الوصيه وتصح حدود الثلث فاذا صحت حدود الثلث هو ثم ثلاث جهه ال ال ال محمد وعلي المثل. والجنة الثالثة التي هي الأجنبي فرضنا مثلا الصالح فمحمد وعلي ليستحقاه سلساء السلس سلساء السلس والأجنبي الذي وعلي يستحق سلوك السلس لأننا قلنا ظهرت في السلسين وبقية السلس مثلا عنده تسعة آلاح واحد ويقدمت الى فتاوى هؤلاء السلام ما كل ليس من حق ان تذبي الى حقوق الورثه وتوفي بكتبه الى 6000 صحه كفته في هذا السؤال وذكرت في 6000 في 6000 تقسيم الميراث شرعيا حق من الله سبحانه وتعالى حق في الثمور يقضيها لكل من حق الحق ابنا من ابن الورثه فلهما يعني من أجناء ذكرى فكر الذي تنصح عن المصيحين والأجنة لعلي فذيكوا عنه لما كان ابنين له فلا وصية الوائد ضطلت أيضاً في الابنين ولا يستحقها لا أن يجيز الرؤية وتبقى الوصية لعلي الأجنة علي الأجنة يستحق ألف ريال والألف ريال بالنسبة ٩٠٠٠ ريال وهي فصل المال فقال رحمه الله تحكت في التسع أي تحقي يا علي من أجندي تسع ماله لأنها لم تحكت كلتين سكة آلاف لأنها زيادة عن القدر الذي أداحه الله وفية ولم تحكت في زود وأرض وهما ابناء لأن النبي سماع سنة قبل لا وفية لوارث فبقوا الثلاثة آلاف قسمت بين الإبنين والأجندي فبطلت لحق الإبنين وذلك في ألفين وصحة حقي الأجنبيين وذلك في ألف ريال وعادل وكشأة نالك الله وعلى أجل الزمان المصارين حسنا رحم الله وبركاته وإخافة لكم الجبن قولنا فيه المصاري ولا الله الذنوب جميعا لله والصلاه والسلام على خير خلق الله انا واله وصحبه ومن والاه ان بعد فلا باس ان نوصي بدفنه في مكان معين او في بلد معين بدل انه في ذلك البلد وهذا على تفصيل فإذا كان مثلا في نسبة البلد هناك حين ولا نشق على الورق في تجين وقيتهم فلا وقد أثر عن داود الصحابة رضو الله عليه أنه مصر في دعنهم وحتارة الموصي في مكان لا يراه أحد أو لا يعلم به أهل كالرجل الصالح والعالم يخاف ختنة أو بين أناس يعظمونهم يخاف ختنة يرى امر ان يغير في مكان لا لا يطلع عليه احد الخط من صلى قوم كما اثر عن علي رضي الله عنه انه وقف المرشم الخدار الكوفه بدانه بالكوفه فدخن ليلا ويغيب قبره لانه كان هناك من يعتقد لعباد الله انه اله ويعظمون هذا من عبادته وتعاليمه فإذا وجدت من ضعفة سوحية للتعييين لا بأس ومثل أن يكون مثلا في موضع يألم أن هذا الموضع عرض للثين وأن يشه القبر فقال إذا أنا تتونوني في موضع كذا أو في المقبرة الثلانية أو يكون هناك مقبرة تتون على السنة ومقبرة لا تراعي السنة فيقول مثلا تتونوني في المقبرة التي تراعي السنة أي يكون مثلاً هناك مقبرة فيها لحظة ومقبرة فيها الشخص فإختار مخبار الله بن نبي عليه الصلاة والسلام عنها مقبرة لحظة فيرضو إذا أنا متشأ أوصي أن يكون ذهي في القبور التي هي لحظة تنحو ذلك أن المقاطب الشرعية لا بأس وهذا حق الإنسان وهو من الوطية لكن التكلف في الانتقال من بلد إلى بلد فهذا لا يجوز بتعطير الميت من أجره ولذلك تبكت الحديث الشسات رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى ضيما ظهران المهم فتعقيد الجنائم وتأخيرهم من أجل نقلها عن ذلك قد نعم بأي وقد يصد يجرد الحرن خاصة إذا أدى إلى تعفن الميت وتفصخه من يحمله ودخوله النسجد وتأذي المصنين عليه هذه الأمور لا يجب أن تضع في ذلك وأعظم من هذا أن يشف أنه بعد ذلك أنه يحنط أن يلصي خطرة طويلة كل هذه الأمور عند الاتقاء وهو البعض عنها نحن مخالفة لشرع الله إنا هو من اعتداء الحرق المسلم قد صح أن نبيل صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة فعند بالماذا أنه عظم المؤمن ملية ككسره حيا في الجبن فلنية شرم ولا يعني تعطيل البنائد أيحظر ولده أو يحظر فلانا فلان مجاملة لهم او عاقفة المية إذا مات يسرع بتجهيزه وتكفينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أسرع يجب جناده هذا أمر اقتضي المبادرة لكنه وجد الحالات ضرورية سؤدي إلى تأخير دخلي مثل أن يراد أن يعرف سبق وفاته أو وجدت منه لابد من الاصطناع عليها في السبب وفاةه هذه أحوال استثنائية تؤخر بقدر الضرورة والحافظة على كل حال التوسع في هذا الأمر وتأخير الجنائك او نقلها أن نأذن نقلها إلى أماف أخر بوقية أو غيرها لا تشرع عند تأثر جثة الميت هذا كما ذكرنا الخالد من الأشق الذي ذلت عليه الصلاة الصحيحة قال رسول الله رحمه الله عليه وسلم والله تعالى أحمد السلام عليكم شيء أنت فيه في الفضاء العظيم يترى عليك أن يجد تداما لما شرعا حينما ما شاء الله يعني فراغ متى كل شيء الحق لازم يجد دفعه ويعتبر ديني. لان الكمره خاصه الحياه الزوجيه ما انتهى كل شيء ابدا لمنته مرغوما لزوجه حتى يؤدي مهرها ومهراتها ويجد سبب هنا مثل هنا هي يعني في السؤال وهي ان من مات حل الديون هذا قاعده من مات حل الديون لو كان عليه اقساط من البنك مؤخره او عليه اقساط من دين مؤجل حل الديون يجد سبابه فورا لان روحي مرهونه تبقى مرهونا قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونه بدينه والمرغوم من كل نفس ماخذه ابراهيم ان يذوق قال بعض العلماء حدوثه عن النحيي الحسى يؤدي عن الدين ولذلك قال الحديث الصحيح حديث ابي قتاده رضي الله عنه توفي الانصار عليهم في قال فلما دللني النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل هل اديت عهد اقل لا باء باء الاثام ان لذلك يوم فقال هل اديت عهدك الان قال الان ضربت جذري الان ضربت جذري مع ان هذا افاده زي ما كان في حلمتني بهذا الورق قلت انا اتحمل عن والدي وكان يظن ان حتى يؤدي دينه حقيقته لان ذاك هذا تحمل وقام هما علي يا رسول الله سيقول هل أبيت؟ هل أبيت؟ هل أبيت؟ حتى قال أبيت فالآن ضرزت جدا ضرزت جدا وهذا يدل على أيضا الأمر الضيل الضيل أمره عظيم وطح علم البيض السلم لما قال يغفر بالشهي بكل شيء قال إلا الضيل أخضاني به جدير آنها فالديل المهر ضيل ويجب على الزوج أن يصدده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنا أحق ما وفيتم به من الشروط ما اصدح لنتم به الحروط فإذا قال لها صداقتي نفسه معجل ونفسه بعد سنة أو بعد سنتين أو, أو إذا انا مت فهذا يجب الوفاء به عند أجل ولا يجب التأخير خاصة إذا كان قادر على استداد إنه ظلم وما بها أن المرأة قد أعطته حقه فينبج عليها ليعطي حقه قد قال الله صلى الله عليه وسلم لتؤذن الحقوق حتى يتفق من الشاف الجلحاء من الشاف القرنية إذا كان هذا بين البهادة الله نستعم فيها دين الآذمين هذه حقوق لا يجب أن كذلك ينبغي أن نبى على الوراء أن كل شخص من القرار له دين على الميت والقريق الأفضل والأتمن أن يأخذ الدين ويعطوه للقريق لا يحرجوه يأتونوا يقولوا ها مسانح من لا كل إنسان قد يستحرق والمرأة قد تجانب لكن إذا أنها مسانحة بحق تعطيها مالها في يديها وتعطيها إرثى واستحقاقها كاملاً فيما هي حشرة هي أدرى قد تقول مسانح خذكم فضرها في, في أخذ هذا المال صدقها على أفضلها أولا من جلهي فهي أدرى بمالها بحق الحقوق لا ينبغي تضييق على الزوجات لذلك ولا مثل هنّا جعل الله لهم والله تعالى ما أحمد السلام عليكم قام بيها على وجه ولكن عليه جنب لأن نقاط النقصية يخرج العمر في العمرة إلى الشر وأن يجمع بينها الشر لأنه في الحج يجمع ضين الحل والحرم ويذارة في الحج يحرم من بيته وأنه بالنسبة العمره لا يحرم إلا لحل والدلول على ذلك مجدد الصفيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنه فإنها لما سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحرم بعمره خرجت أمر عبد الرحمن أن يعمرها من الحل وهذا واضح الديان لأن عائشة رضي الله عنه أنشأت العمر في المكة. ولما قال عليه السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أن أهل مكة من مكة أولا هذه الزيادة مختلف في كونه المفروعة وموقوف لكن حديث عائشة مفروعة فيقدم المفروع الذي ناجد في رضعه على المختلف في رضعه ثانيا أن قوله حتى إلهان مكة يهلون من مكة عام مخصص لأن حديث عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عن سنة ويدل على ذلك من أن يشتلم في حديث عباس متقدم على حديث عائشة ولذلك يؤخذ بالمتأخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشبه تفسيث العنو في قوله إذا فرحاً مرفوعاً حتى إن أهل مكة من المكة فعائشة لا تستطيع أن تقول إنها آساطية بعضهم يقول لا إذا كان المكة آساطية من فرد بحيث وإذا كان من أهل منك يأخر من عدنا أصل وإذلك أرسي كل طالب خاصة في هذا الزمام وأشد في الوصية إذا كان يريد أن يبتق الله ويأخذ علما بحق فلا منها بالسلف أن يأخذ كل قول يقال الآن هل قال بيها إنه في الظلم أو ما قال من يوجد من أحد أن ينكتب العلم سواء في الزمام ونمت أخياتنا بشيء عنه العلم الأثر والاتباس وهذا هو السلع على من الثلاث الصحيح إذا أحد كل الغذار في عديد ما تقول هذا الفهم فهم منك أنت باجتهادك ونظرك والأمة أربعة عشر قرن لن تفهم في حيث إن هذا يتتولى تبعاته أمم الله شكرا وشدود على سيادة الأمة الأعضاء ولا شك في هذا لأنه إذا داعنا لزهن لن يرغموا عنه تسألوا دورهم في المقابل ويجاء الآن إن شاء الله يطلق الأمة على حقه وغادعها أربعة عشر قرن وقرون مفضلة للشيخ الخيرية كريا ما فهمت هذا الحال وذلك كان أفضل ما يقول إذا اختلفت علماء في النفس على قولين في فهمه ونظرت على ذلك القرون المفضلة فإنه لديه استحداث فهم جديد خالقا عن هذا الحال لأنها يعطل أن القرون المفضلة كلها فقل إنا كذا أو كذا ويأتي والحق منها من سبيب المؤمنين فإذا مضى القلوب مفضلة كلها على هذا السبيل فقد احتدام أن الحق إنه هذا أول فإذا جاء يحدث كنا فارسا فقفز عن سواه الأمر سواه كان المتأخرين المتأخرين أو المتقدم المتأخرين نحن أمة يرتبط أولها بآخرها قديمها جديد ومجددها قديم بكتاب الله وسلم لا نريد جديدا من جديد لأننا إذا جئنا نشتيج من حيننا ومن أرائنا وفاننا ونشكل عما نهجل ملك ولا ضغط لقواعده فيه لأنه ما ينبغي أن يكون في الإنسان من يشهده وليس بالمسيط فلنقاعدة تفيده على اشتهاد الواعي فإذا كان الشخص ما عند الواعي إلى درجة يأتي ويشهد فأني مصيبة أساسا الاستهاد الحق الواعي والدرج ما تجد الأحد من علمة الاشتهاد دوام العلم السابعين الذي ينفتح عليهم في الثامن الاشتهاد إلا وقد قام علمه على الواعي فإن في الثامن دعينه تجد بقئمة وبهذا استقامة النور يتهم لهم لأن من, من توضع فتح الله عليه من, من قال فهو ما علم له الله أعلم مرضته علما لا نعلم فتح الله علم وعلنا وعلن كما لم تكن ثانا فالإنسان بيأتي بالأفهام من عنده ويأتي يخترع في الأحاديث ويجد طلاب الألم في الأحاديث ويجد طلاب الأفهام وكل يوم جاءني جديد بقى طلاب العلم يقول كذا بقى طلاب الأنجل. يا أخي ماذا الذي يقول من هذا الذي نصب نسى أن يتكنم في كتاب الله وعلى سنة الله كان بعض الأعلى ما يقول حق الألم يفسر كلام الله أعوذ أول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم من هذا الذي يقول بعض الله الأن لا عبد المريد الشيء الذي قاله الألم مريد شيئا مبنيا على أصل صحيح وحجة ومحجة يرضى الله صلى الله عليه وسلم بها راضي مرليا أما أن أتي بأخوان أنتي بحجة فحديث عائشة وارحة وجدها لكم وارحة أنشأت الورتها ولا أعرف أحد الآن علم من المتقدم يقول أن هذا خاص في هذه شوح الأحاديث ودوا من العلم وأقول من الآن منهجه طالباً خاصاً الذي يدرس الحق ولذي يريد أن يعلم النار بيعتقل على الظلم ويعرف كل, كل حتى ولا كان من. منه قال به أحد الآن علم مضى وعنده دليل وحجة أولاً؟ هذه هوين وهذا الذي نكتبه بطلب الذ وهذا غير مقيد بالله ووزينه وشرحت كتابه رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الاسهام واضحه ما نشوش على علم السنه لانه خرج لا اصله ولا على هذه أن حج الوارحة التي مريفها الأمة ديلاً بعد ديلاً ورعيلاً بعد رعيلاً ويؤثر بتشريشان هي الاشتهاده الاشتهاده من الاشتهادة لكل متحتاج إلى المذبطة فضع في كمان بماشتهادة جديدة وبعراء جديدة والرغم يجتهد الضعر في مسائل واضحة في الأحكام وقبل وعياء الله قد يدخلوه في العقيدة وفي صنعين الدين فيشرفين مانا يقوم عليه إنهم في الإسلام في يظلوا ويظلوا نصر الله الصلاة والعالم نصر الله الهدى وزهى الناحصنان ومن ذكرنا حديث تاثير القلب حديث النبي بالله صلاه وسلام على سيدنا محمد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه هو بعد فان الله تبارك وتعالى جعل يمن عيد الفطر والأرحى يومين من أيام الإسلام وعيدين لهذا لأهل هذه الملة وجعله من يوم فرحة الفرحة والسرور يوسع المسلم فيهما على نفسه وعلى أهله وولده وعلى أشواله المسلمين حتى شرع الله ذكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من, من النظر وظهر وطقنة للنساكين وقال عليه الصلاة والسلام في حديث النهباب وقنوهم عن السؤال يوم العيود وليلته هذا يدل على أن المقصود التوشئ حتى يشهد الناس الفرح والسرور المأزون به شرعا في هذا اليوم المبارك الذي أسمى فيه أخرى من أركان الدين وعلى وفقهم الله عز وجل لقيام هذا الشهر الذي فرض عليهم قيامه وفطهم أيضا وشكرا لله عز وجل على توفيقه لهم على قيام نصف طاول من هذا الشهر المبارك فالفرشة والسور أول ما كنا نبغي أن تكون فرحة بنعمة الله وأن تكون فرحة برحمة الله الذي هي حق أن يفرح لها أن يفرح بها وأن يفرح وهذه الفرحة حينما يتشعر الإنسان كيف مضت عليه هذه ثلاثين يوم يفرح من الله وفقه بقيانه لو شاء الله جل جلاله لأصابه المرض ثم افطع أن يصبح ولو شاء الله جل جلاله لأصابته فتنة في دينه ثم افطع أن يصبح ولو شاء الله جبن جماله أن يمتليه في هذه العبادة لشيء يففد عليه أذراً ويففد عليه عمله ما الله في ذلك الشيء فإذا يفتس الإنسان ثلاثين يوم أو ثلاثين يوماً والله وحفق لهذا الخير فإذا فيه في فرحة وغضة أن الله اتفن لنا من شهره فيسأل الله عز وجل ويحتمى الغن بالله أن الله يكملونه أجر والله لا يبيه أجراً أحسن عنه فإذا دي وصل في يوم العيد فريحاً بالسطور بنعمة الله لأن الله يعطي الدنيا من أحداً ومن شيء ولكن الدين والتوفيق للدين لا يعطيه إلا من أحد فالله أعلم كيف في يجعل هذه البركات والخيص لأن الإسلام كله بركة فذلك يسأل الله القرآن بأمه مبارك فمن حجم أوامر وشارع على نهجه فقد أصاب برحفة جثمان وخيرة وطهرة وعثة فإذا أصبح اليوم في يوم الزين أصبح قلبه معلقا بالله جل تماما مليئا بالفرح والسرور هذا أول ما ينبه فإذا استقر هذا الفرح في القلب وجد أليه أن يشكر فنهج لسانه في والشكر فقال من قلبه ولسانه الله اكبر وليتكل المدده وليكبر الله انا من هداكم ولا من تشكرون هنا الجرح الاولى التي دل عليها كتاب الله من خوف سد السماوات من كل قلبك بتوحيدي وانبراء من حول القوه وسؤال الله جل ثنا ان يجعل هذا الصراخ من زاد حسناتك فتلقاه امامه فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم حتى قال الله إلى جلاله في الحديث الكبسي كل عمل بن آدم له إن الصوم فإنه لي وأنا أجدي به إن الصوم فإنه لي وأنا أجدي به فإذا شعر الإنسان أنه سيسار وقال إن الله فرح فرحاً شديداً برحمة الله جل, جل جلاله بعد فرحه من كبيره وذلك شرع الله, الله كبير إكبار الله سبحانه وشوري التكديد من مجرب نغيس شمس آخر يوم من رمضان أن يقول يسلم الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله شمس شكراً لله وسناءً على الله وتمجيداً لله وإعظام الله من جميعه فإذا شكر الله عز وجل واتبأ الله فتح الله عليه بركاته ذلك اليوم وخيره وطهره ومن أعظم ذلك الفرحة التي جعل الله جل وآله فرحة الاشتهاد فقد شرع الله عز وجل الاشتهاد في هذا اليوم بصلاة الحيد حتى أن المرأة الحائد والمرأة ذات الخبر التي أمر بسكرها ونزولها ببيتها تخرج إلى صلاةه بالسطر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواجب ورواة الخدوء والخيد وقال أن الخيد يأتي ذننا الصلاة من الخير ودعوة المسيح في أشهدنا الخير في هذا اليوم المبارك فمن دلائم الحرأة من الأمور ضواب والمجيز طبعا الضواب كلها من محصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر نسل وهو خارج ثلاث عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا زبرا ولا غرورا إنما خرج لله وفي ورجخاش عن المتخش عن المتذلل لربه سبحانه وتعالى في ذلك الحبير وخرج كما قال تم المؤمنين هائشة رغموا عنه حين بدأ هذا الشم فما وصل إلى المتصلاة لا قد افتدع الشم فابتدأ أولا بالصلاة من والسلام ثم بعد ذلك خطب ذكر الناس توعده وأمر أن سائد ثم أدن للإمة بكل ما فيه توسع وخير ما منعقهم من الحرام أو فيه إسرافهم في المباحثة هذا هو شرق الله شرق الله الوسطي كلوا واشربوا ولا تسلحوا كلوا واشربوا ونكسلوا لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب الانفوس للزوء والعطش والرهبان وقال ولا تسلحوا منعنا وحجدنا عن القروب لأهل الكرف وأهل النعمة الذين يجعلون فنحن نقول افرحوا فلا نقول تحزن ليس بيهم حزن ولوهم ملحف ولوهم نحن إذا الآن وقبت فيه على المال ووقبت فيه على نفسك يضيق فيه على, فيه على لا إنما يفرح, يفرح ولا يفرح برحمة الله أزالك الموضوع ولا يظنوا في فرحه إلى الوقت المحطمات أو أصابة محرم الله واشكع الله عليه وسلم ومن بلاء التلسيان ولما رأى الحبش داخل المسجد هذا المسجد أنه يشأس منه أنواع العسام هذا المسجد الذي تهدر فيه ينابيع الحكمة هذا المسجد الذي دور فيه جلباته آيات التنزيل والتي كان فيه الصحابة والصحابيات وكان فيه المراقب مراقب الصدق قولا وعملا واحتقالا من كتبه الأمة منصطفاء ومشدداء هذا المسجد المطفق المشرق المكرم الذي شرق الله و جعله الصلاة ب أجه الصلاة إلى دهن والأب الناحية يالك في النفس يقولوا كيف حسنة في الإسلام منظر كيف المرونة لكن المرونة والضبطة هذه مرونة مفرقة في يوم الشرح يوم قطع ويوم الشدة يوم شدة يوم إبادة يوم إبادة لأقضح عليه السلام يوم الثيد وبالآن كان فيه البكاء والخشوء والفضور والاستكامة والتهجة بين يجيب وعشة المشاهد الدين دين دين, دين من ضبط في مرونة ليس بدين نائف ولكن عبادة رهبانية مجلس الأساسية ظهرت كلها وهو لا يمعتكب على أيام نظر عشر ليالي مدرسة لأولي الأجائب صادقة بالنفوس الأبية المؤمنة والمشتديبة لله جل جلاله حتى إن قائدها وخورها صلى الله عليه كان يدخل في من أجل أن يتفرر لعبادة ربه السعادة وإن الذي في اليوم في يوم الغيب وإن الذي يذهبون في نفسه المثل بالأمر مريد بالعبادة واليوم للأبون فجاء عمر يحسبه فنهى وزجر فقال إنه يوم عيدنا إنه يوم عيدنا ينعيد الإسلام والمسلمين وفرحة لأولياء الله للذين ودئت أحشاؤهم وداءت إعاؤهم للذين تفطرت أقدامنا وهم من في جوف الليل بينهم ودين الله جل جماله ومتحن سجدة ارتضنها الله من الله ونواله كإذا بذلك النفسي يصلح حل الفرح والصدر لكن الله رحمن ضدر لا يفوق أحد أن يفهم هذا الدين بالطريقة ولا يستطيع أحد أن يضعن في هذا الشيء فإذا درسوا الأمة يذهب الحجش في ألب الله ولم ينقذ أن ينقذ ثم لا ينقذ العظم عند هذا إذا بيجي بمناس خلبيته تسأله وشده وزوجه رضي الله عنها وعرضا عنها أن تنظر إليه فأولا ما نحاها من المصر ما قال لها الأمام تنظر ما نحاها مشيف للسرور عليها وهذا بشرط أمن فتنة لأن الحدثة كانت فتنة فيه مأمونة ولا ضرر ما تنظر المرأة أن يأتي واحدة حذر تنظر إلا رجال نظر إليه فتنع لا ويستجد هذا الفتن يقول لا لأنها هنا الغلوء في الفرح تفرح لكن بشرط أن لا يكون الفرح فتنة للأهل والغلق فإحيان إذن ثانم شرء الله الذي هم له وهنا الحواجد والحمود التي يقصد لها صلاة الدين والدنيا والآخرة فقال التنظر هل قال لها أنا رسول الأمة قال انتظر حساءة أخوك يا خفلتها إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقفت قدمها برنيه الله بل جلاله وراك عن ساذه يتغف من ربه ورزانه يشتري ورحمة ربي في خار الصرور على أهلك في على قدمه الشريفة فيه. ما قال لها فلوقف عليه الصلاة ووقفت من ورائه فقود الله أنه وأنا أنظر إليه من ورائه هذا الششمة والحفاف كيف انها على حشمة وعثم فكانت تفرح اذن يضرع لأنه موهر تفرح لكن الشرح تكون حشينة حفيفة رزابة حفامة فقال فقالت رضي الله حلق ان انظر اليهم من هارفه ما قالت انظر من كل الباب من وراء مصدر فاذا ذي بأهله وحينئذن مرأة المؤمنة بدلنا تبدو إلى الشرح بغياء غيبة محرمية وتبحث عن محرمية حتى يصنها ويشفظها هذه أم المؤمنة بغير عنها الحرق على بأس الشيء الثاني تقول أجل العلم يقول لي هل فرغت فتقول لا بأس فيقول هل فرغت فتقول لا بأس ثم تقول رضي الله عنها الله فاقدروا قدرة طبيلة جهلة معنا أنها طولت معنا أنها أخذت, أخذت راحتها يتنون قلبي ونفسه وفي هذا الدليل على أمه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة فدل على أن النفس المتعين من العيد أن تفتف فرحة لأهلك من الفرحة يتأخذهم إلى مكان تكسفين صدور منشرفين وعوة المؤمنين دائما يكون حاقب يعني كنا نذكر من نشائحنا وأهل الضدر والغلماء في بعض الحياة صموص والحفة بفورها والزوج إذا كان كفت حين زوجها وتألك ولدها يعمل ولدها ويأخذها دائما تحرف على إخار السرعة لأنك يمسعك عن أهلك وعلى أهلك تصفى الله عليه فلنجزاء الإحسام من الإحسام فالنبيه تولدنا ان بالتوسعة على ريوت المسلمين في نواقع عريقها وثمانيا أدل بالتوسعة بخضول النظر لأن اللعب منه خضور والنظر يلنعب منه خضور فأدل لكنه بشرب أمن فيه. والمحافظة ثالثة وهذا وقت حسابنا نتأمنها أن هائشة رضينا عنها والله إن هذه الصحابية أسأل الله على أظهر من العزة وجلال إن يعدلها إجراء وإن يفقل في مواجين حسناتي ما أفقهها رضي الله عنها إنه يطرأ أحي من أحاديثة قلة إلا وجد في شيء من الضرق الأجيب هي رضي الله أنا تقول يعني كثيرا نفسه تقول أكتب قدر صبيحة الجهلاء وهذا من وفاءها أن الوصفة أنها رضي الله عنها كان يقولها هل خرأت ما قلع فقط خرأت في اللدون يعني لو كان الزوء معاهلي في نزهة وزرحة يعني الأكبر والأفضل في الهدي ما يتقل في اللدون لا هل خرأت فيه يقول كيف يجعل من والانبصاد ممن يعطى قنس لأن الكريم إذا أعطى شيء أكبر وأجزد في العطاء فما ينتظر أن يقطع وهو لا وكان الله عليه وسلم على حال كرام دلال حسين السلام إلى وضع في يدي ابن الصافح لا يخيطه من ورده حتى يسحب بجل يده حياعاً وعجلاً أو بوجود سجن وخذلات أما هو عليه وسلم كان لا يقفى أصدق عليه السلام لأنه في أكمل وأكمل صور كمال الكرم المنجد بها <تصفيق> الله كبيراً صلى الله عليه وسلم وصبح الله يقول وإنك على سبحانه عليه وسلم خاطر مقال إن محمد إن رسولا لا وإنك الخطاب المباشر التشريف والتكريم لا لا انا وانا بتسديدك علاقه من خلق اصبح تحت لا انا خلق مو خلق ايضا عظيم وعظيم من ربك ليش في هذه فاذا بالام صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح الشوق الا يوضح الاسباب كان مكان مخوف او جاء النوم او عندها لكن يثوق من بساطه حتى يعمل وهذا اكثر ما يكون وجمع الخير كله في تقوى الله عزيز وجد ليستعني الإنسان على أهلك الحديد الشرخية هو بعض الله بصعب لأن هذا يختلف اختلاف الأزم والأمثنة لا في في هذه الأزم وأنه أمور قيدة إخراج أهل الأماكن بعيدا من الكتب أو في الأماكن التي لا تنفسيها وفيها سرور الأولاد وال... ودائما يحرق الحق الشاب الصالح المتجد لا ينظر أولاده أنهم حرمهم من خير بل جاء حتى والحرم شيء بينهم السبب حتى يكونوا عن قناعه وعكي الله عليه وسلم قد العصر الكريم أن يوفقنا لما شبه وغفاه إنه, إنه القادم عنه صلى الله عليه وسلم وبركه